والذي نشرف فيه بمعايشه فضيله الاستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد استاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعتي الازهر وأم القرى سابقا ما زال حديث فضيلته موصورا حول بعض مشاهد القيامة توقفنا معه في اللقاء الماضي حول الحساب الجماعي وأن الله عز وجل يجمع الامم كل امه تجمع مع نبيها أو من دعاها الى الله عز وجل ثم يسأل الله عز وجل المرسلين ماذا أجبتهم فطبعا كما ذكر فضيلته يصاب بنوع من الذهول ثم يرسل الله عز وجل الطمانينه على قلوبهم فيقولون يا ربي بلغنا وفي لقائنا اليوم باذن الله عز وجل يحفذنا فضيلته عن الحساب الفردي وهذه مرحلة من المراحل التاليه للحساب الجماعي أو مشهد آخر من مشاهد يوم القيامه اولا نرحب بفضيله الدكتور عبد الستار الله, الله عز وجل ما زلنا في القيامة نسال الله السلام والعافية الله وقد حدثتنا فضيلتك في اللقاء الماضي عن الحساب الجماعي وحساب السؤال الانبياء رحب عن رحب البلاغ واليوم نتحدث عن الحساب الفردي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه وانصاره ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين واحشرنا اللهم جميعا في زمرته وتحت لوائه يوم يحشر الناس فريقين أما بعد فإن بعد الحساب الجمعي الذي يقوم على أساس سؤال واحد هل بلغ الرسل أم لا نعم يا أيها الناس جميعا جميعا أمة بعد أمة وجيلا بعد جيل هل بلغتكم رساله الله التي جاء بها الرسول رسول هذه الامه من نوح لصالح لهود لابراهيم للانبياء بني اسرائيل لمحمد صلى الله عليه وسلم فتقر الامم او تقام عليها الحج سواء أقرت أو لم تقر أو لم تقر انما تقام عليها الحجه بان الرسل عليهم الصلاة والسلام بلغوا وبينوا وان الله سبحانه وتعالى قد استوفى حجته على الامم نعم فيبدأ الحساب الفردي بعد ذلك نعم. الحساب الفردي هو ان يحاسب الله سبحانه وتعالى كل من بلغته رساله الرسل على اساس فردي وحده ليس مرتبطا بامته ولا بدولته ولا بزعامته ولا بكذا انما رجل بعد رجل وامرأه بعد امرأة وكلهم اتيه يوم القيامة فرد. فردا فردا نعم وكل من في السماوات والارض لاتى الرحمن عبدا هذا العبد يأتي فردا ولقد جئتمونا فراد. فرادا فرادا كما خلقناكم اول مرة نعم حينما يولد الانسان يولد فردا بعد فرد وانثى بعد انثى ورجل بعد رجل اذا الحساب يكون على الاساس الفردي بعد ثبوت الرساله بعد بلاغ الرسل الذي اخذ الحساب فيه في طريقه الجمع الذي تقوم به على الامم ببلاغ الرسل يبدا الحساب الفردي على اي اساس يكون الحساب كما قلنا على شريعه الله ودينه التي جاء بها الرسل في كل العصور فاذا يبدا الحساب يقول الله تعالى لماذا اشركت وقد بلغك الوحدنية والتوحيد معلش سؤال فضيلتكم هل هناك فتره زمنية ما بين الحساب والجمع ولا هذا هذا القيامه لا تعلم الا بالسماع هذه من السمعيات بالسماع من المعصوم سواء جاء في القرآن او بالسنه فهذا يوم طويل 50000 سنه وبالمناسبه لماذا 50000 سنه بعض الناس قال هذا مجاز عن التطويل لا لا هذا مقصود به حقيقه تروج الملائكه والروح اليه في يوم كان مقداره 50 الف سنه لماذا لانه يوم الفصل يوم الحساب الفردي لكل انسان على حدة فكيف ده ده 50 الف سنه لا تكفي لان كما سنقول ستكون اكاذيب والكفار يفتورون بالباطل وهم حجاد وانكار حتى يقيم الله عليهم الشهود وما الى ذلك فالحقيقه ان الله لولا انه اسرع الحاسبين ما كفى ال الف سنه لكن الله عز وجل يعني سريع الحساب وما يحتاجه الغير في سنوات يتم على يد الله في لحظات مع العدل التام هل عيش ال50 الف سنه يشعر بها جميع الموجودين في المحشر لا يخفف الله عنهم هذا الطول عن المؤمنين حتى مؤمنين. تمر عليهم سريعه اللهم وحتى اللهم حتى اللهم. فقراء المهاجرين فقراء الصحابه كما جاء في الحديث او العاملين في الاسلام الفقراء منهم يدخلون الجنة قبل الاغنياء بنصف يوم يعني في 500 سنه لأن اليوم عند الله هو ب1000 سنه ممتدات ويوم القيامة ب50000 سنه لكي يتم فيه الفصل في هدوء حتى يتاح للناس الفرصه ولذلك هذا يسمى يوم الحساب والكفار نسوا يوم الحساب لذلك عاقبههم الله بما نسوا يوم الحساب ألا هذا الحساب يكون اما عرض واما مناقشه نعم اما العرض الحساب يكون عرضتان منه جذال ومعاذير حتى الكفار يبلغ بهم ال ال ال ال ال الهوس والخوف والوجل فينكروا فيقولوا والله ما كنا مشركين نعم لا <تصفيق> يا يقسمون بالله في هذا اليوم باطلا من شده الخوف والوجل فاقسم والله ما كنا مشركين يقول الله انظر كيف كذبوا على انفسهم الله لا يخدع لا. وعليم لكن بما ان الله مع أن الله عليم بذات الصدور وبالسر واكفى من السر لكنه من فضله ورحمته وعدالته المطلقه يقيم هذا الحساب ويتيح الفرصه للجدال والمعاذير حتى يأخذ كل إنسان فرصته فلا يقول أبدا اني ظلمت بل تقوم الحجه على كل إنسان بعينه لا. وفي جميع اعماله ولهذا يبدأ الحساب الفردي للأفراد فردا فردا لا. أما عرضتان فجدال ومعاذير كما جاء في في السنه جدال ومعاذير ويقسمون وهذا ينكر وهذا يقول ما قتلت وهو قاتل وهذا فيأتي الله بالشهود وكذا وكذا سنتكلم عن هذا المهم اجل عرضتاني جدال ومعاذير وأما واما فيفصل الله فيها لان لا تحتاج الى جدال ولا تعذير هناك أمر خطير وهو أن الله عز وجل اذا اراد الله اذا اراد بعبد خيرا اسدل عليه ستره وادناه منه وقال يا عبد فعلت كذا وكذا ويخفف عنه ويعفو عنه اما من نوقش الحساب فيعذب الذي يناقشه الحساب يقول لماذا فعلت كذا ولماذا كذا وانت الشهود عليك كذا فهذا من نوقش الحساب يعذب اما من اراد الله به الحساب اليسير فهو يفلح وينجو فسوف يحاسب حسابا يسير وينقلب الى اهليه مسرورا اما في الدنيا كان الكفار ينقلب الواحد منهم يظلم ويفسق ويفجر ثم ينقلب الى اهليه مسرورا فرحا متفاخرا بما فعل نعم. اليوم تعتدل لا قلت تنقلب تعتدل الموازين نعم. وتعتدل القضية فاما المؤمن فيحاسبه حسابا يسير وينقلب الى اهليه مسرورا والله عز وجل غفور رحيم في هذا اليوم يقيم العدل على اقصاه لكن يعلم ان العدل في جانب في جانبه المطلق يضيع فيه كثير من الناس ولذلك تغلب رحمته سبقت رحمتي غضبي غضبي نعم ولهذا الحسنه عنده بعشره امثالها او تزيد الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره لا. هذا في الموازين يضع لا. الله للعبد الحسنه بعشره امثالها او بالاف الاضعاف نعم والسيئه عندي بواحده او اعفو الله أكبر. ولهذا الله تقام سوق الحساب فتتطاير الصحف من تحت العرش فالمؤمن والطائع ياخذ كتابه بيمينه واما الاخر فياخذ كتابه الكافر والعاصي نعم. ياخذ كتابه بشماله وتغلى يده اليمنى لذلك الناس في الدعاء اللهم اعطني كتابي بيميني نعم. ولا تعطيني كتابي بشمالي لان من اعطاه الله كتابه باليمين فهو ان شاء الله من الناجين ولا يقفط عنه الحساب لان صاحب ثم الآخر واما من اتى كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادري ما حسابي يا ليتها كانت القضية الموتى اللي كانوا في الدنيا يقول يا ليتها كانت قضيه ما اغنى عني مالي هلك عني سلطني المال والسلطان والجاء والنفوذ كل هذا يتساقط فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا تشافع انتهى لا انساب ولا وسطات ولا شفاء نعم فيه شفاعه هذا نتكلم عنها انما الشفاعه تبدا بشفاعه العظمى لانك سالت عن المدة الفاصلة نعم ان يحبس الناس في المحشر مدة طويلة حتى وتدن الشمس من الرؤوس ويلجمهم العرق ثم جاء هذا تفصيل في السنة المشرفة ثم يهرعون الى الرسل يُلهمون بالفطره ان نجاتهم عند الرسل الذين كذبوهم في الدنيا فيذهبون الى ادم فيذكر ذنبه الذي اكل من الشجرة فيقول لست لها اذ لس اذهبوا الى نوح فيذهبون الى نوح اول رسول الى اهل الارض كما قلنا بعد ادم فيذكر انه دعا على قومه مع انه ما دعا عليهم الا بعد ان اذقوه الويل والعذاب الطويل 1000 سنه الا 50 عام نعم وبعد ذلك يقول دا قال دا ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا فيقول اذهبوا الى ابراهيم فيحولهم إلى الى موسى ثم إلى عيسى ثم تنتهي الشفاعه عيسى يقول اللهم لا اسالك اليوم امي انما اسالك نفسي نفسي نذ كل دعوه الانبياء يومئذ يا رب سلم سلم ونفسي نفسي لا. فالى أن تأتي الامم إلى محمد صلى الله عليه فيلهمه الله أن يقبل هذا فيشفع وهذا هو عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا المقام المحمود هو الذي تحمده عليه الأولون والآخرون لان لكي يقضي الله بين الناس بالفصل والحساب فيقول فاقوم فاسجد تحت العرش ثم لهم الله تعالى بتسبيح وسناء ودعاء لله عز وجل ما قاله قط حتى فحتى يناديه الله ارفع راسك واشفع تشفع وصفح. فيقول يا رب افصل بين الناس وانزلهم منازلهم فيساق الناس الى الحساب الفردي كما قلنا الحساب الفردي هذا مع أن الله عليم بذات الصدوق ومع أن الله سجل كل شيء في اللوح المحفوظ ومع أن الله سبحانه وتعالى بلا ورسلنا لديهم يكتبون إلا أن الله عز وجل لا يسوق الناس إلى مصائرهم بهذا وانما حتى الفقهاء اخذوا قاعدة هو ان القاضي لا يقضي بعلمه فقط نعم إنما لابد من الشهود ولا هذا على نبط معلمنا الله تعالى من عدله مع انه هو الواحد الاحد الفرد الصمد العدل الذي لا يخطئ ولا يظلم والذي يعلم كل شيء نعم. ومع ذلك يبدا مع الناس تحقيق طويل لولا انه شروع الحساب لا اخذ اضعاف اضعاف ال 50 الف سنه فيسأل الناس ف اولا الملائكه سجلت ما يلفظ من قول الا لديه رقيم عتيد نعم عند الله سجل ليس اللوح المحفوظ فقط انما سجل للاعمال الحقيقيه المباشره على من وقع التجربه من واقع الميدان الرسل كتبت ما يلفظ من قول بلا ورسلنا لديهم يكتبون نعم هذه اولا فممكن ياتي بهذه الصحائف ويسال ويتخذ القرار الله عز وجل يريد أن يكون العدل مطلقا في هذا اليوم نعم. فياتي بشهود اخر فياتي بالأرض الأرض تشهد بما عمل عليها من خير او شر سلم يوم اذا تحدث اخبارها نعم. بأن ربك اوحلها فالارض تشهد وتقول عملي علي كذا وصنع كذا وكذا الناس الان ترتكب الذنوب وتغلق عن نفسها الستار والابواب ويذهب الى الى اماكن خفيه لا يرى فيها احد ويظن القضيه انتهت لا تشهد الارض البيوت الشقق الان التي تضرفها المنكرات الفاحشه لا بد ان تاتي يوم القيامه وتشهد هنا العلماء لهم بحوث عجيبه هل تاتي هل تأتي هذه الاعمال يعني بالسجل فقط ولا تأتي باعيانها نعم المحققون من العلماء يقولون تاتي باعيانها الاعمال تاتي ترجع بابعادها التي كانت في الدنيا نعم فياتي الإنسان أولا اولا مكتوب فيها يستلمها الانسان مكتوب فيها كل شيء اقرا كتابك كف بنفسك اليوم عليك حسيبه وبعد ذلك يقرأ المؤمن يقرأ صحيفته فيفرح هاء بقراءه كتابها اني ظننت ان ملوك حافظ السبيه والاخر يصرخ من شده الهول الذي راه في صحيفته ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل الخردل حبوب صغيرة جدا اصغر من السمسم وفارغه من جوفها فاذا انقيتها على الماء تعوم لانها خفيفه جدا وان كان مشقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بكفا بنا حاسبا فالصحف تنشر والناس تاخذها وتقرا يقول اقرأ كتابك كف بنفسك اليوم عليك حسيب لكن الاعمال تأتي في هذه الصحف بطريقه ربما لا تكون في الدنيا الآن الان بعض العلماء الماديين اكتشفوا أن الكون أو الاثير الذي حول الإنسان تسجل عليه بموجات حراريه ما يعمل حتى انه ممكن استعادتها ثاني استعادت بعض هذه الاشياء باجهزه لا. معينه صحيح قاليه الثمن جدا وبائضه لكنها ممكن استعاده بعض الأشياء الى اخره الله عز وجل يقول ووجدوا ما عملوا حاضر حاضر والعلماء من هذا أن الأشياء والاعمال تأتي باعيانها يوم القيامة فلا يستطيع الإنسان أن ينكر اطلاقا ما عليه هذا ليس صوره وليس مثلا شريط كالفيديو لا هذه الاعمال بنفسها بابعادها بمناخها بال بال بال بال بال بالجو الذي فهذه فضيحه فضيحه بالغه تجعل الإنسان يذوب خجلا ومع ذلك ياتي بعض الناس يجادل يقول يا رب لا ارضى علي الا شاهدا من نفسي يبقى الملائكه اللي سجلت تشهد والارض تشهد ولكن الانسان يجادل فحينئذ يختم الله على فمه المجادل ويقول لاركانه انطقي لا اليوم نختم على أفواهي. افواههم وتكلمنا ايديهم, أيديهم وتشد ارجلهم بما كانوا يعملون انا حتى اذا اذا ما جاءوا شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا الناس بعد ان رد عليهم النطق يلوم يقول تبا لكم انا كنت ادافع عنكم فقال ولو جلدهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو الله يقول وهو خلقكم اول مره ولي ترجعون وما كنتم تستترون ما ما فائده الستار ما كنتم كنتم تعلمون ان انه ستشهد عليكم وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يظن هنا الظن المردي المهلك ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم الظنب أن الله يجهل وانه لا يعلم وان بعض الفرق بعض الفرق من المسلمين عميت وقالت ان الله لا يعلم إلا الكليات لا يعلم الجزئيات مع أن الله يقول وما يعزبه يعني فائلة ان احنا نأخذ من القرآن كلام لا. محدد بعض الفرق أصارت ان وفات القدر وغيرهم اثاروا جدلا طويلا فان الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات التفصيليه لا. مع ان الله يقول في كتابه في اف اصح عباره وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في الأرض ولا في السماء لا. ولا اصغر اصغر من الذره من لا. ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين فكيف تقول هذه الفرق هذا مع صريح نص القرآن ولذلك لما يوضع الكتاب ترى المجرمين مشفقين مما فيه لا. ويقولون يا ويلتنا يا ويلتا يصرخون يقول الله تعالى لهم في ايه اخرى لا تدعوا اليوم صبورا واحدا صبور يعني الهلاك لا تدعوا لانفسكم بالصبور الواحد ادعوا بالصبور الكثير لأن هذا يوم الفصل ضيعتم فرصتكم في الدنيا ضيعتم الفرصه العظيمه في دار العمل والتكليف وهو هذه دار الجزاء والحساب فلذلك يقول وقالوا ويلينا ما لي هذا الكتاب لا, لا يغادر صغيره ولا كبيرة إلا احصاها نفس ووجدوا ما عملوا حاضرا حاضرا بالاعيان ووجدوا اعماله حاضرا ولا يظلم ربك احد سبحانه وتعالى وإن كان مثقال حبه من خردل اتينا به ان الله لا يظلم لا يظلم مثقال ذره نسقا <تصفيق> ولا ادنى من الذره اذا هذا عدل مطلق يرض الملائكه تشهد والارض تشهد ثم الجوارح تشهد على الإنسان نعم وبعد ذلك اذا اراد الله عبدا خيرا جاء في الصحيح اذا اراد الله عبدا خيرا أنسى الحافظه الذنوبه اللهم اجلنا وانسا جوارحه ذنوبه نعم وانسا ذنوبه حتى يلقى الله وليس عليه شاهد بذنب لكن من دفي اعلم بالذنوب الله عز وجل فيرحم العبد ويذكره بها ليوريه كيف من عليه بالفتر وكيف من عليه والله هو الرؤوف الرحيم كما قلنا هو لا يحاسب الحسنه بحسنه والا هلك الناس جميعا إنما يعطي بالحسنه عشر امثالها وبالصدقه الجهاد صدق في الجهاد تضاعف تبدا ب 700 مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه لا والله يضاعف لمن يشاء بعد ذلك فإذا هذا هذا رب رحيم وهذا دين فاضل جليل يدعو الناس الى خير الدنيا والاخره نعم. والذي الذين يفرون منه عليهم الا يلوموا الا انفسهم كما قال الشيطان يقال للشيطان يقف في النار ويكلف بان يبكت الذين قطعوه قال الشيطان لما قضى الامر ان الله وعدكم وعد الحق نعم. ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان نعم. الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي يعني ما أنا بمنقذكم ولا انتم بمنقذي لا يغني أحد عن, عن أحد, احد شيئا نعم. يا ايها الناس اتقوا ربكم وخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده عن ولا مولود هو جاز عن والده شيئا فياتي الميزان بعد ذلك بعد ذلك ياتي الميزان يا بعد كل هذه الشهود ونضع الموازين موازين الميزان هل هو ميزان بكفه بغير غير كفه كل هذا كلام ضياع وقت لأن القيامة شيء آخر نعم وقوانين أخرى للحياه والوجود وموازين أخرى ولكن هناك ميزان حقيقي لازم نحمله على الميزان باي كيفية هل هو ميزان كما يقال الان ميزان الكتروني لم يكن الميزان الالكتروني قديما كان ميزان بكفتين لا حمل الميزان تحديده هذا خطا لكن نحن نؤمن بانه ميزان وان الله كما قال يوضع الموازين القسط على الحقيقه لكن الكيفية هذه نكيلها إلى, الى علم الله سبحانه وتعالى فتوزن الاعمال فمن ثقلت موازينه في الخير فهو, فهو إلى في إلى عيشه الجاه والخير والجنه ومن خفت موازينه من الخير فامه هاويه وبادرك ما هي نار حمية والعياذ بالله تعالى <تصفيق> نسال الله أن يأخذ بنا واصينا الى خير ما يحب ويرضى في الدنيا وأن يثقل موازيننا في الاخره بالخير والبر والهدى وان يجعلنا ممن يستمعون القول في هذه الدنيا فاتبعون احسنه هل الميزان معلش نهايه المطاف في الموضوع ولا ما فيه لا نساء بعد ذلك تساق تساق الجموع جموعا بعد جموع إلى الجنة أو إلى النار نعم نعم الزمر الزمر وسيق الذين الذين كفروا زمر بعد الحساب والميزان نعم يصدر الحكم الالهي فيساقم زمر جماعات جماعات تذهب الى النار حين تذهب الى النار الزمر الاولى الزمر الكافره فتجهل الملائكه كما قلنا تقول لهم الم ياتكم رسلكم بالبينات ليه دخل النار الماتيكم رسلكم بالبينات كيف كنتم اين كنتم اين كانت عقولكم فوشق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها كانت مغلقة ليظل الحرارة مهلكه فتحت ابوابها حين يتون ففتحت ابوابها والنار لها سبعه ابواب بعض الناس الان تضع نكت وتقول ان النار فيها الباب 20 والباب 25 هذا هذا سفه من هذا الانسان أن, ان لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم والمنافقون الذين يدعون الاسلام في الدنيا ويخادعون الناس في الدرك الأسفل من النار نعيم والعازم بالله فعلى كل انسان أن يقرا هذا وان يتدبره وان يبتعد طبعا لابد في ايام المطاف ان يكون لنا ذنوب نعم. لكن إذا كان الإنسان ليس من يأكل الحرام ويبكي كمان ياكل الحرام ويضحك نعم لما الانسان يكون منكسر عبد لله عز وجل ثم ياتي يوم القيامه بذنوب الله يغفر <تصفيق> الله غفور الرحيم اما لا. ان يتمرد وان يستطيل وان ينكر وان يشخر من المؤمنين والمؤمنات وان يسخر من تعاليم الله عز وجل ثم يريد ان ينجو اين لا هذا كان هذه اوهام ونسال الله نعم. ان ينجينا جميعا وان ياخذ بنا واصينا في هذا اليوم العظيم لخير ما يحب ويرضى والله تعالى اعلم بالصواب والليه المرجع والمآب وهو المأمول لكل خير سبحانه وتعالى بارك الله فيكم وجزاكم خيرا في نهايه هذا اللقاء الطيب الكريم المبارك لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لشيخنا واستاذنا فضيله الاستاذ الدكتور عبد الصطفر فتح الله سعيد استاذ التفسير وعلوم القران بجامعتي الازهر وام القرى وقد طوف بنا فضيلته في الحقيقة في بعض المشاهد العظيمه والخطيرة والمخيفة التي تنخلع لها القلوب في مشهد الحساب الفردي وان الله عز وجل سجل على العبد كل اعماله وان الارض ستشهد بما يرتكبه الانسان عليها سواء من الخير او من الشر نسال ان يجعل اعمالنا دائما في الخير ثم بعد ذلك تنطق الجوارح شاهده على اعمالي وافعال صاحبها تنطق اليد والرجل ويعني وال كل هذه الجوارح بما صنع الإنسان فلا تكونوا امام بعد ذلك بعد المنكبره والمعانده والجحود والنكران إلا النار العياذ بالله نسال الله عز وجل أن يعافينا واياكم من النار والذين اطاعوا الله عز وجل يجعلهم الله عز وجل في اضوانه وجنته بعد أن يستر الله عز وجل عليهم اعمالهم نسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من اهل ستره وعفوه ورضوانه في لقائنا القادم ان شاء الله نستكمل مع فضيلته الحديث عن الصراط المستقيم وبعض احوال اهل الجنة في الجنة واهل النار في النار حتى نلتقي استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته